إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أمر سلام اعمالنا ما الله فهو الموت أدوا من يطلب لن تجد له ولا مرشدا أن لا إله الا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله منزله وفاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا من يبيء سوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين نكعمрод المجيد أما بعد فإن أصدقال حديث كتاب الله وخير الهديات محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثات من بتعado وكل وأظل المجيد في النار والأمنуг والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقل وانا كانت لتوظير الحكام من بلوغ المرام الشيخ العلام عبد الله بن عبد الرحمن البسام قيش باب الحيض كثيرة حديث سطحفتش ديتب يشمن مقدمة يقال حائض المرأة حيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا جرى دمها, دمها فالتاو مربوطة تلحق بالصفات تفرق بين المذكر والمؤنث ولكن الأوصاب الخاصة بالنساء لا تلحقها إلا سماعا فلا يقال حائضة بل حائض طبعا حيث بالتالي اما اهو افتاد هندك شديه اتفادران لان اقول اسمي او فريداني لكاتي من دالبون لو كاته الشير او كاتي كناي الشير لو من دالي سيلي وخي وكخي كهذا كواته كان اوش خلقيه نك خلقية يعني كهذا اصلي أفس خايب البرج أو هاي خلاك كديا نجد نخستان يجبي لا أفس كأو كديبتن هوش تلاية كتبه الله على نسائي بني آدم كانت أو تعيش إضيان حائضة. لدي طالب طالب لو مذكروه أنا زداب كده فلام كذريم حامل بيوزنا حامل سكبيا بوان والحيض لغة السالان من قولهم حاض الوادي إلى سالة حيض يعني رجال وشرعا دم طبيعية وجبلة يرخيه الرحم بلتلخين الشيء سرشتي كرحم فريدلا هيعتاد امرأة بالغة إلا أو أفرذيك بالغ وخويناسيا في أوقات معلومة مثلا كاتشي ديالي قال الأطباء في تحليل الحيض علميا الدورة الثمثية الحيض تستغرق ثمانية وعشرين يوماً يبدأ اليوم الأول من النزيف كاتا يا أخوي لو بستعش روشين سند هذا بسم الأول من النزيف يا كم زعلت لو دقيقة خينا في أول أيام الدورة. وفي يوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة من النمو بفعل تنشيط الهرمونات المطلقة أذى على الرجب أنزم أو كرات غص او أو تبدأ كرات دقيقة في النمو بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة النخامية الموجودة داخل المخ أما في يوم الرابع عشر من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد عدى نفسه لاستقبال بيضة مخصية للحمل فأوزل الرجل تعدم دوري شهري لدوري شهري سيئ لرحم ستكاثل أما ذي خلال الدبري لأوهل كي هو حمل وينخفض مستوى الهرمونات عما كانت عليه في بداية الدورة أوزال الهرمونات كان قوة كي ولكت ويت... ويحمل محلة هرمون آخر هرمون الشهرية بلايس جعرون وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى في حدود الحمل، فدم الذبي لاوي حم، بينما تنخفض نسبة إذا لم يحدث الحمل. بس حمل أو زعل بكام ترد ويتقاطر الدم داخل الرحم فيحدث الطمث الحيض. أما إذا وقع الحمل فلا يحدث الطمث الحيض. طبعا حتى لو مثلش كإنسان من ضال ذبي هنديق العلماء كان قلت نادراً. نادرا كخيني تبيني، يعني دياله هبوه، بلام كقاعدة عامة كاتك حملي دبليه أو تروج النفاسة، بلام وق حيض حيض خيني حيض نابني، فقال لي قطعي والاصل في في الكتاب والسنة الإجماع أصل لكتاب لويسيا القرآن من الإجماعات يا، تمام إجماع الشيخ ابن حزم رحمته قال أسميه باوري بين يدات إجماعي دري لبرضوبي بأول ربيعة ده تن إجماع عينات ولا أو على سببنا كليا لا لسه أهل تقول لسه وأهل لسه واحد يصير باش زنا ما بس, بس يتدليل يا وقائل القران تفري ويسالونك عن المحيض قل هو اذى تمام القران اللي دعاظه يسالونك عن الجبال يسالونك عن عن الجبال عن الخمر يسالون الى عن الاهله عن المحيض بزياده الباريخي قل هو اذى فاو اعتزل النساء وام السن فمستثيره زهرة ومنها أحادث تلاثة التي قال شيخ الإسلام أن أحكام الحيض تدور عليها شيخ الإسلام هذا فرمت بحيث يقول طبعا شيخ الإسلام أقول ما الذي يجب أن تقوله لا أعلم بسيطة شيئا دعا ما زال بو شاء الله بأي لك مطالب ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ نعم نعم احتمال ابن حج العسقلاني بك نعم لأن دائما شيخ الإسلام لون من الحديث كذا شيخ الإسلام قصد فيه حافظ عراقية كذلك شيخ الإسلام لفقه ابن حنيف الأصقلاني. زاد يعاقضني به طلبة كتير أويا حيا زكريا الأنصاري. هذا لو دريتوا من هذه الطلبة كيف زادني كقصيد كي أشياء لو هي بغنط تداين سحكون ملاطن. يجلو حديث أنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أوياك. دو حديث حبيبة بنت زحش. سيا حديث بحمنة بنت زحش. كورد خشتم. وإجماع العلماء.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 هايكلف حديث كانوا فاطمة وحديث هو أول سكريدة أن فاطمة تبين حبيش كانت تستحابه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرفه فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فأتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي والصحاحي بنعيب والحاكم والصنكروا أبو حاتم دها عايشة لذا يقال أسريت دفن ميتة حبيش كانت تستحاض دائما استحاب أما قاعنك ما نيا أفراد كانت توش لي حيض نبي دوجر ما نيا الحين كأفراد او بي أوج ما مستعكان بيجوتم كشيخ على ما كان إما ما من بينه رجبي ما أوياك يا إما نوع أو ما عند بينزا ما عند أشيدي شاشة أو ما عند بينزا ما عند حفظة بينس حف بينس أو ما عند كبينزا بوش داخل الاستحادة أو ما عند كحفطة كداخلها شتام داخل الاستحادة نبيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دم الحيضي إنه يعني بتأكيد بيقمان خويني حيض دم أسلد يعرف خويني رشا دم أسرية توا سورنية فإذا كان ذلك أقبو زوريبه فأمسكي عن الصلاة وازل نوش بينا تعالى كان يشدو هو رحمة الله بها أذيك يعني رؤوف الرحيمة. بلى. سيبينز مش ذكرت. فكذا فإذا كان الآخر يعني إذا كانت أحمر على سوالفه تغتسل لكل صلاة. لا لكل صلاة. عندك العلماء تفسيري قص ديال بيدازوجي حموي بالامن داك ليندا قص دي بي نيجي سبيان دار اخوي بشو نيورال واسلك عسل مو دار اخوي بشو هود ميجبك مغرب عشاء دار اخوي بشو اوك بالامن اصل واحد انسان قال لابو مول جي كي باك و لابو هرني جوشي د داز جوشي بشو لون الفخ فاسيلي لو فاتو باي اخو باش باش ايت نحو استحاضه لا بكير ليس استحاضه كي لو وجي باك دكتور او اور دكتوره دوز دوش دبو دشوا بس لو باس يخش دي لانيه <سؤال> <سؤال> دوش ليه يعني لا بنتي عند ابي ولتجلس, ولتجلس في مركن فإذا رات صفره فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك لكن الحديث <سؤال> الذي <سؤال> يسمعونه هو ان مركان تشتك تشت لو يكون على لانه يجعلنا نحن نحن نحن لو نحن نحن نحن زي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أو ذ ذولي يا أود أقول إنه ليك استحارة فوق الماء لا فوق الماء سونكا عيب ما وتشتاش خوي ما يا فوق الماء صفرة سرداتي جو استحارة حيضنيا باخوي للظهر والعصر ان واحده لبن يوران لجر عصر بكو يقدر يقص شي قادرو هو يشبع اللي عصر نيوران بوا عصر شوى. دي عصر ترتيب لكن هناك مدينه تقوم بطريقه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مغرب وعشاء مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه و مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه و تتوضا فيما بين ذلك و هو على جلوس جديد و هو على جلوس جديد و هو على جلوس جديد و هو إذا لم يشعر في جهازاً قابلاً أو درجة الشيئة من قادر درجة الشيئة كدرجة درجة الشيئة تتوضعه يعني لوي فوجد قوي لاي اوك فيك اوك فيك اوك فيك اوك هي سيلان الدم لغير اوقاته المعتادة نتيجة ورم او التهاب إنما ذلك عرق وهو دماركة كوهدس مخينيه كان مخينيه أو أعذر مخيناتها الكوهاتة هي استيلان الدم في غير أوقاته المعتادة لو نجد ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم يعني الرحم أو في عنق الرحم ويناو رحمي أو في المهبل مبلج يجب عورت فيها أو انتفاق شريان دما كان أبونا أستعنا، وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسيه. زاد درمانش يا أخو؟ أو كان بوي درمان او أو لوقتنا لوقتنا زاد روش درمانش دو قلوی اوی رابستی، عادی رابستی. شو هورمونه، شما دانستن. هر وقت که یه نوع وقتی درمانش کجایه، آو درمان آو هورمونی کم ذکار. وای ذکارت، آو خینه، آو نبیتنه، داخلی نبیتنه. بلاما وقتی حساب نیا، آو قاتکانی که قدم حساب نیا، آو دقیق. شو وقت که نامو لگزه ازه، آو وقتی لب و يمكن بيدياته بليته وعاء تشتكى تغسل فيه الثياب عاطش قوسا بدمني تشتي شمسوشني الزكاتي خويا بذاسي ديال قوسا بقسمه وانا بو غسالته وكر جنب عمر اخن صفره يعني لول دون الحمراء يعني السولاطين بو زرداتي بو ذلك كان كاس خطاب للمراه بكسر الكاف ذلك للمرأة التي تشتكي إليه ويجوز فتح الكاف على اعتبار خطاب العام أمسكي عن الصلاة يقال أمسكي يمسك يمساكم كفه معنى كف عن الصلاة واتركيها عن الواث فاتركي الصلاة ما يخذ من الحديث في الحديث بيان دم الحيض لو فرمودي ومعنو بيان دكا الشوازي خويني حيض وإثبات حكمه وسيأتي ان شاء الله ودم الحيض دم طبيعي خلانا شيء عادي نتيجة عملية فيسيولوجية نابعة من الدولة الرحمية فيواندي بدوري ناور رحمها بسبب هرمونات التي تؤثر على الرحم بهوكاري أو هرمونات كاريجاري لسرحم دك والتي يفرزها المبيض كمبيض دليد كاريجاني الكل اللي كان قال لك يقول لك ان المبيض متاثل بهرمونات الغده النخاميه او اشكال غيره من التي تتحكم به والغده النخامية, النخاميه تتاثر باوامر صاد الىها من منطقه في الدماغ تحت المهاد اي الدماغ وكيل الدبات دو وجود الاستعاضه في بعض النساء وبيان احكامها كانت عندك أفضل لغير وقت الحيض، هرتشي استحاضة حكم كان إن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة، توشي وأطبق عليها الدم، وهروها. خويا نخابر فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، بينما دم الاستحاضة أحمر مشرقه. قاتلئ فقد اي اي حيض لقد غير اوجد يشان رشا اي تلي شانسيا صورشي طخه تعلم انها تمسك عن الصلاه وازين يدنيش فلا تصلي في تلك الايام التي يكون فيها دمها اسود بس او كاتي وازن يديني كاد يكون كي الرشا فاذا تغير الدم من السواد هالله لا سيقول حيض ما من السواد إلى الحمرة للرشي لبوسوري جورا فذلك علامة طهرية من الحيض عباره عن عباره هي عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عباده عن عباده عن لذلك أن يقلع علامته نشانة كانت نشانة يباقبونوية لحيض فتتوضعوا دس نيش دشواء بس دس نيش وتصلي طبعا شركة شفاكرتها أزا وتصلي ونجيش دكا لأنها أصبحت طاهرة تنزم إن دم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيضي خيني استحاضة حكمة شينيا لو عقودها من الحيض، وكم هي أوه، من ترك الصلاة واسديان يمش، وش يوازي مش، كديت واسديان يمش، بهماش يذوب يعني وقت طاف، طاف يسترق مين يجيها، وإنما و، بلي؟ رجوج، رجوج، وإنما هو دم مرض تكون معه المرأة طاهرة، نخوشك أو آفلت، بلام طاقة، تفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من الحيض. أو أن ترتفع بأنه لا يوجد حكم أي شيئا ششم إن المستحابة معها نوع مرض استحابة زورك زوركين خوشية فعليها أن تغتسل لكل صلاتين خوشة واحدة دبيل بوهر دون وج يقص لك فالظهر والعصر بخوشة بيقص بيك خوشة نوران وعصر مغرب وعشاش بيقص لك خوشة بخوشة والفجة بخوشة و ياتي بان الخلاف البقاء بهذا فقال خلاقا اياه دبس نيجي بشوارع بينزل نيجي بشوارع بينزل نيجي بشوارع بينزل نيجي بشوارع نيجي بشوارع نيجي بشوارع نيجي لأنها لو في عكم من حدثه دائم حدثه دائم لا ينقطع تتوضع لو حكمكي مجدوان بوا أسلم قال الفقهاء إذا كانت المستحافة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها أقل يسأويتش استحافة بوا عادة, عادة شسابتها معدلتش استحافة بي وقد يسأويتش حيز بوا لأن العادة أقوى من غيرها فإذا لم تعلم عادته عملت بالتمييز صالح زورها مزعل عادة كده مش هيك ترى ااا أمبيرس روجي قمر شاي بخير الدنيا سابتة بيرس باش بيرس روجي تراب بس بكرز ناقة أو نقطة نقطة يدوام كاتي وقت صلى الله عليه وسلم أفلت أنا توشي حيز موبان توجي أو بوناس يا نكلي باشا زش زش ما سوري بلابساونيا اه طول زمنا ذهوب وديتم نمد الصوره صونيا بما مصايبي باور بيني باور ما مصاينيه ديكات الله كازاني كتس.. وزاك خو قال يان بروزغند زاندري يان بتميز خين صوره يان رشا، بان يكون بعض دميا اسودا رشا او تخينا <توخ.. آ.. أ.. توخه او منتنم يان بوغنا فان لم يكن لها تمييز صالح أدي يجرها نتوانيت زياب كيوى فتجلس غالبا الحيض وهو ست او سبع تخين تفادرين تيس تيس تيس ثخين أو إيه أو استحاظيهم أو سلسبول يعني باشمس أو مذي مديش لدز جميتين كاو إلى عورة دز جميتين أو ريح يعني بونرتي أو جرحين بنيج لا يرفع لا يرقق دمه خلينا نقرأ أنا وشدي فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة ومعلّم دب إلا باشمس كاتوا يتوفق لوقت كل صلاة لكن لماذا يتوفق أبوهر بن ان خرج شيء هذا يمكنك ويستحب غسل المستحاضه لكل صلاة سندت وعايا وجوب غسل الدم للصلاة لأن الدم النجس بالاجتماع لو خينا كده شو؟ لا بول نجس شو خين بيسي بالاجتماع الطهارة من النجاسة يا أصدام لأن شرط لصحة الصلاة بعدين وانا لا بيسي هو الشرط لصحة الصلاة نيجي السبب شرط خارجي معي سبب داخل معي يا أصدام في الحديث أن المرأة مقبول قولها في أحوالها من الحمل والعدة والقضاء ونحو ذلك لو حديث بلقيا كافلت كقصي كرد قصي وردج سقيا ناله ولا يولد عاده زار لجنة زار توانية لقصيدي وردجية نا وردجي لهم حالة كأني لا لكانت حامل لكانت عدي لكاتي نمان نماني عدشي بكاملي غيوش. سيظلم أن المستحاضة تصلي ولو معجر يعني الدم لأنها طاهرة أقول خيني نش... هر سلسلشيش به هر نجي قيدك لبلوي باقويتها سأردم أن الصلاة تجب بمجرد القطاع دم الحيض تخينما يكثر سبتاً بخين راوستا يكثر نيوشكايا سوادس لبتاً هذا هالنوعش بخلاص يعني لون مونا بيش بيعني بعد ميته خلينا شوش يا أصليا خويس دلوقتي نجدي للسرة هو النبي قال استوا خمداشوا استا للسرة مستبنا لو دقق بعد ميته خلاف العلماءش بعد زينه أنا ده حديث ما ترى بينشل له وقتكش هذا زنس خلاف العلماء اختلاف العلماء وفي وجود الأذرس المستحامي لكل صلاة زنايان اختلاف يعني السيد أوي هي آية أوي كتوشي استحاف أبوها واذبقوا يبشوا على يجري فذهب جمع جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن علي وابن عباس وعاش إلى أنه لا يجب استصحابا للبراءه الأصلية زموري علماء لسنه يوازن بنيه لبنيه اصدق الانسان البراءه او النيه واجابوا عن احاديث الامر بالغصب ان ليس فيها شيء ثابت اوان غوديلا اوشتجي السابت للاستبنيه بلى قال الشيخ صديق في شرح الروضه لم يأتي اي شيء من الاحاديث من, من الاحاديث ايجاب الغصب لكل صلاه أوه. يعني كانوا للسنييه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 نلبون نجنا نلبون يشان. ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب القصد عند القضاء وقت الحيض المعتاد. أو جالس كمان خلال لسويينيا. كاخين توه وديت، خي نديتوه توه وديت كأنا خوي دش أو عند القضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقراءين، كما في حديث عائشة الصحين وغيره بلا فض، فإذا أقبلت الحيض. أجل حيث لبضعت فدع الصلاة رويت يا كردي واضح إنه يجبنا فإذا أدبرت أجل رويش ديش فاغسلي عنك الدم وصلي حدك البخاري ومسلم والترمذي والسعيد أبو داود ابن ماجو إمام أحمد روايات كه كه أتا أو أخدي غود واما في مسلم فان ام حبيبه بنت زحش كانت تغتسل لكل صلاه اما لو على زي ما مسلم قال ام حبيبه ام خويدهش لبوهمون يشك فلا حجت في ذلك حجت بل قنيه لسري له لا فعلته من جهاد نفسها فعلته من جهاد نفسها او كاريك ديال رواني خوها ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيامر في ما بينك بزوابه بل قال لها امكثي قد لما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي اول ذي بنيوه بجويري اوي كا حي زكد اتو رادجري ك عايزك توب ثم دعى خضو وقد ورد الغسل لكل صلاه من طرق او يخصصون هذه البابون يا لا لا تقوم بمثلها حجة حجه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 والشريعة السماحة سهلة قالت على وما جعل عليكم في الدين من حرج وذهب بعضهم الى وجوب الغصت على المستحاضة لكل صلاة هندس كان درين وعذبه لسادك وابقى لبوهمون يجك عملاً بها حالي ولدتي بعض السنن والأول أرجح كل بوهمون يجك نزج شوي شلون اشبكها فقد قال شيخ الإسلام والغسل لكل صلاة مستحب آه. مستحب يعني السنة واجب عليها مش أكترنا هاي فينا كذي هذو يعني الزيارة الشيء ذو بس هي فينا وليس بواجب عند الأئمة الأربعة قالت الغسل لبهمون يشكل سنة وواجبنا لا سؤال إمامه غير سؤال إمامكش بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من صلوات الخمس عند الجمهور لماذا يتوضي لكل صلاة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين